فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أذخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم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 لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفِر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم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 الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أ فلا يتدبرون القرآن أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيّقان سوّل لهم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 فلا عرفتهم بصيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل وأخباركم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين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 إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَلُوا وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنتُمْ هَأُولَاءِ تُدَعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبَخَلُ وَمَنْ يَبَخَلُ فَإِنَّمَا يَبَخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيِّ والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم